موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إن لكم رَسُولٌ أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رَبِّ العالمين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 قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وَإِنْ ظَنَنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذنين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وَلَوْ نَزَّلَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ حَتَّى يَرَوْا الع... الأليم فيأتيهم بوتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم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 فلا تدعو من الله إلى آخرة فتكون, فتكون مِنَ من المعذبين وأذر عشيرتك الأقربين وخف الجناحك لما يتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء فإن عصوك فقل إني بريء تعملون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمى وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وعد يهيمون وأنهم يقولون ما لا فنون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبا قلبا قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير